وإلى المدينة رفاه الشعيبا وليأطمع الله ما لكم من خلاف من غيره ويأتنى مرقص الله والميزانين الخير وإنه يغفر عليهم على برد المحين ويأطمع الله والميزان بالرسل ولا تفصلنا سرشلاه ولا تعمل القبض المرسلين فقيمة الله قال رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ أُصَلِّي فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ وَقُمْ وتقومون <تصفيق> يا رب يا رب فاورنا الله وليسكنكم امنين عند مولى يوم الدين عند مولى يورب يا الله وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ لَهُمْ اتَّقُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ إِلَّا الَّذِينَ وَأَنَّا الَّذِينَ زُعِدُوا فَفِدْ جَنَّةِ خَرْبِنَا إِذَا مَدَا مِكْسَنَوَاتُ إِلَّا مَا شَاءَ. Amen. وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ أَحَدًا ۚ وَلَوْ شَاءَ عصب و اجمع آن جعلون و آب إلا بلا شكره أهل الله حكما ضائما وكذلك نزل المحسنين وهو لك الذي هو في بيتها عن نفسه وغلق في الأبواب وقالت فيتلك قال معاذ الله إنه ربي أحسن وَلَقَدْ إنه لا يفنح الظالمون ونقل أمده ونقل بها لو كان عن سهو من دفر وألف يا سيد قالت ما تزاره من أراد لأهلك سموه أكد لك وسجنه وعداره الأليم قال يرى ودعني عن نفسي وشهد شايد من أهلها إن كان قمسه قد من قوريا فصلت الله من الفاهدين وإن كان قمسه قد من دفرين من الصادقين فَلَمَّا مَأَرَى يُسَهُمْ قُلْتَ كُنْتُ قُرِينَ قَالَ إِنَّكُ مِنْ كَيْدِكُنْ إِنَّ كيدكن عن هذا يا حسنة وفين لديك إنك كنت من الخافين وقالت صلى الله عليه العزيز الرابير ما ولو على الناس ولكن أكثر لا يشمون يا صحب... ولكن أكثر الناس لا يشمون يا صاحب أسماء الله الحسنى ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا ربنا نهره سلطان این حكم لله امره ان لا تابعوه اللهم یا مبادر قلب وله یا صاحب اما وأنبالآه فتستمر فتدخل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفيا وقال لله إخوانه لأهله لا تنهي منه مدهني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربي فلم تبسجني فطع سنهي وقال لله إخوانه لأهل سلام قراره أسمى وَقَالِ الْمَيْقُلِينَ مِ أَرَاسِكَ عَقَرَاتُ الْزِبَانِ يَأْقُنُونَ سَمْعُ أَجَابُ وَسَبْعَ سُبْلَةُ مُقْرِ وَأُخَرَةُ مُسَابٍ لَا أَنُّ أَنَّ فِي رُؤِيَا يَنِّيكُمُونَ لِلرُؤْيَا تَعْبُونَ قَالُ أَقْرَاتُ قال يا موسى نادى قومك ان الله سمعكم وهو يسرع فسبع سنين بدا لنا قليلا مثلذا كنوا ثم يتبعه بعده شباب ياكلنا قدمنا مننا فمن